تحت الطراب جئت ابقي على هوى الاحباب كان لي في الحياة من ارتقيه ثم ولا وكانت زوءا ما نفسي فإذا بيكي وحشا تزدوا اغترات النائم أين اين مني ضريح وغا اسقي قلبي ودموعي هموم اي Ja man sajt till i henne, ja قلبي fått من جنيت man Man sa jag inte än, jag kunde få ut min kärlek. Men jag sa nej, راحل وحب مقيم في الحناية في الحناية في الحناية مسترحما في دعائي هذه دبوعي الساقري مسترحما في دعائي يا ليت صوتك يا سري ويسهدني